بسم الله الرحمن الرحيم وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقًا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعًا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكْ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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 123. هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم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 116. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 117. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين